فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة لا بد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به فتقل آفاتها أو تذهب عنها آفاتها بالكلية بحول الله وقوته هذه القاعدة التي تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم فتعتصم القلوب بالله تبارك وتعالى وتقل آفاتها أو تذهب عنها آفاتها بالكلية بحول الله وقوته يفصلها الشيخ رحمه الله في قوله نقول أعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأقواها المحبة وهي مقصودة تراد لذاتها لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف فإنه يزود في الآخرة قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والخوف المقصود منه الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقي العبد في السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب والرجاء يقوده فهذا أصل عظيم يجب على كل عبد أن ينتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدونه وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة وحركات القلوب إلى الله عز وجل المحبة والخوف والرجاء فأما المحبة فتلقي العبد في السير إلى محبوبه وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه الخوف يقيمه على السمت قائما على الصراط لا يخرج عنه الخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحبوب فما يزال سائرا على الجادة من غير ما عوج ولا أمت لأنها مستقيمة ولأنها بيضاء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلها كنهارها فإذا كانت الجادة على هذا الوصف مستقيمة لا عوج فيها ولا التواء وكانت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيضاء لا غبش فيها ولا ظلمة فإن الإنسان يستطيع أن يسير فيها بفضل الله تبارك وتعالى مقمض العينين مفتوح البصيرة لله رب العالم ولكنه يقوده الرجاء وتلقيه على السبيل المحبة ويمنعه من الانحراف عن الجادة الخوف فجمع الشيخ رحمة الله عليه ذلك في ذلك سقال محركات القلوب إلى الله عز وجل المحبة والخوف والرجاء أقواها المحبة فهي مقصودة لذاتها لأنها تكونها هنا وهنالك وأما القوف فإنه يزول هنالك لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون المقصود من الخوف الزجر والمنع من الخروج عن الطريق فالمحبة تلقي العبدة على الجادة في السير إلى المحبوب والرجاء يقوده والخوف يمنعه أن يخرج عن طريق المحمود هذا اصل عظيم يجب على كل عبد ان يتنبه له لا تحصل له العبوديه بدونه وكل احد يجب ان يكون عبدا لله تبارك وتعالى لا لغيره فاذا كانت العبوديه لا تحصل الا بتحصيل هذا الاصل وكان كل احد ينبغي ان يكون عبدا لله تبارك وتعالى فقد وجب عليه أن يعلم هذا يجب على كل عبد أن يتنبه له فإنه لا تحصل له العبودية بدون هذا الأصل وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى لا لغيره فقد وجب عليه أن يعرف هذا الأصل فإن فالعبد في بعض الأحيان قد لا يكون عنده محبة تدعثه على طلب محبوب فأي شيء يحرك القلوب قلنا يحركها شيئا أحدهما كثرة الذكر للمحبوب والثاني مطالعة آلائه ونعمائه كثرة ذكر المحبوب لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به ولهذا أمر الله عز وجل بالذكر الكثير فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والأمر الثاني الذي يحرك القلوب إذا كانت المحبة لا تبعث على طلب المحبوب وليست هناك الأمر الثاني مطالعة آلائه ونعمائه قال سبحانه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وقال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وقال جلت قدرته وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تخصوها إذا أكثر العبد من ذكر ربه جل وعلا وأكثر في التفكر والتبكر لآلائه ونعمايه قاده ذلك وحرك قلبه من أجل أن يستقيم على صراط المحبة المستقيم فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه من تسخير السماء والأرض وما فيها من الأشجار والحيوان أي ما في الأرض من الأشجار والحيوان وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فلا بد أن يثير ذلك عنده باعثا وكذلك الخوف تحركه مطالعة آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب ونحوه وكذلك الرجاء وحركه مطالعة الكرم والحلم والعق وما ورد في الرجاء والكلام في التوحيد واسع وإنما الغرض التنبيه على تضمنه الاستغناء بأدنى إشارة والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه قاعدة تحريك القلوب إلى ربنا جل وعلا فإذا تحركت القلوب إلى الله تبارك وتعالى عقصمت به فتقل حينئذ آفاتها أو تذهب جملة بحول الله تبارك وتعالى وقوة المحبة والخوف والرجاء فأما المحبة فتقيم المرأة على الصراط في سيره إلى محبوبه ومولاه وسيده والخوف يحجزه ويمنعه أن يتنكب الصراط أو تزل عن الصراط قدمه وأما الرجاء فهو حاديه فإن الرجاء يقوده والخوف يمنعه والمحبة تقيمه فإذا كان ذلك كذلك فهو في سيره قد حرق قلبه إلى مولاه وأزى إلى الخير أزا ولكن قد لا تكون المحبة التي تبعث على طلب المحبوب قوية فأي شيء يحرق القلب حينئذ شيئا كثرة الذكر للمحبوب وكذلك مطالعة الآلاء والنعم فإذا ما تأمل الإنسان في خلق الله رب العالمين وفي تسخير السماء والأرض وما في الأرض من شجر وحيوان وما أسبع عليه من النعم الباطنة من الإيمان وغيره فإن ذلك لابد أن يثير عنده بعثا حتى يتحرك بالمحبة إلى الله تبارك وتعالى فإذا ما تأمل مطالعا آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب وما أعد الله تبارك وتعالى لأهل عصيانه في النار من العذاب فإن ذلك يحرك في قلبه الخوف وأما إذا ما تأمل مطالعا كرم سيده وحلمه وعقوه وصفحه وما ورد في الرجاء فذلك يحرك فيه الرجاء وحينئذ يكون قد أتى بما يحرك القلب في سيره إلى الرب جل وعلا وقال شيخ الإسلام